أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَمْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنًا أَنْ لَنْ يَبْعَثَ الله أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُؤُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مقاعد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 وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِقْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا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 ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت الىه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم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 ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه تقوم أدنى من الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل وال النهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من من فضل الله واخرون يقاتلون واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا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 يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحج ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يوم اذ يوم عسير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 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا ليست الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقلن الذين في قلوبهم مرض وليقلن الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا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 فَرَأَيْنَاهَا لِإِحْدَى الكبر إِنَّهَا للبشر لمن نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ مِن كُمْ كل يَتَقَدَّمَ بما يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أصحاب اليمين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 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرُهُمْ مُسْتَمْفِرَةٌ فَرَدْ مِنْ قَسْوَرَهَا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 ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن اطفه من مني يمنى. ثم كان علقه ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى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 وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من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 وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤً مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُبْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّونًا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 يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أَعَدَّ لهم عذابا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا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 فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نجعل الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون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 ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الأحد وهو اليوم الرابع من شهر شوال سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين